بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا للي أجنحة جاعل الملائكة رسولا للي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير من يتحلى للناس بالرحمة فلا مثكر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 ما تاخذون وان يكذبكم فتنكذبون من قبلكم والله هو جعل الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تظننكم الحياة, الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاستعذوا عدوا إن الشيطان لكم عدو ما يدعو حزبه ليكونوا من أطحاب سعير الذين كفروا لهم علىهم شديدا والذين عملوا من صالحات لهم مغفرة, لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرأىه حسنا أفمن زين له سوء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يَشَاءُ تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بِمَا يصلعون والله الذي أَرْسَلَ الرياحة تثير سحابا فسغناه إِلَى بلد ميت فسغناه لبلد ميت فأحينا به درد بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكره نائك هو يظهر والله خلقكم من تراب ثم من نطبة ثم جعلكم أزواجا وما تحلل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يسوي البحران هذا علب فرات سائر شراب وهذا ملح وجاج ومن كل تَأْكُلُونَ لحما طليا وَتَسْتَخْرِجُونَ حنية تلبسونها وترنفوك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا يولج الليل في النهر ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له المؤمنين ذلكم الله ربكم لَهُ الملك وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كَضِرِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا ولو مِنْ ما إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ ولا مَا مثل لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشِرْكِكُمْ وَلَا ينبعك مثل خبير يا ايها الناس يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله يا أيها الناس الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم إن يشاء يبحبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر أذرة وزر اخرى وان تدعو مثالة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما كن الذين يخشون ربهم بِلْوَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَن تَذَكَّرَ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّر لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الْغُلَمَاتُ وَلَا الْنُّورُ ولا ولا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْمَوْتَى إِنَّ اللَّهَ يُصْبِحُ مَعِيَ شَهْرًا شيرا ونذيرا وان الامه إلا خلقنا فيها نذير وان يكذبوا فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم وبالزبر, وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذوا الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمور مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والزوار والأنعام مختلف الألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز رحيم إن الذين يسلون كتاب الله واقاموا صلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سراهم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 ثم أوردنا الكتاب الذي نصفناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه, لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها بالأساور من, من ذهب يحلون فيها من أساور من تَغَنَّى الْمُنَوِّنُونَ أَبٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبْعَدَ عَنَّا إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أحلنا دار الْمُقَامَةِ من فضله لا يمسنا فيها نصرهم ولا يمسنا فيها نغوبه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا, يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل شطور والذين كفروا لهم نار جهنم ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا من عذابها. كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا. ربنا أخرجنا نعمل خالحاً والذي كنا نعمل أولم نعمركم, أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوطوا فما للظالمين من نصير إن الله إنه عميم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر عليه كفر فمن كفر فعليه كفرا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خشارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلفوا من الأرض أم لهم شرط في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينتهم بي أم آتيناهم فهم على ذينتهم منه بل إن يعدوا خانمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك الشماوات والأرض أن تزونا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله أحدا من أحد الأمم فلما جاءهم الذين ما زادهم إلا نفورا استكبروا في الأرض ومكر السيء ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يعاقب الله الناس بما كثبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يعاقب الله الناس بما كثبوا ما ترك على